م و ل و ع ه ا ل ن ا ل ح م د للعلوم ه رب الاسلاميه م وكذلك ل ج ع ن ا م أمة و س و ن و ا ش ه د النابلسي ء ع للعلوم ا ج ع ل ن ا ا ل ق ب ل ة ا ل ت ي ه What an a m a z i a y a l l a h you、oh. Bye.、Uh -huh.